الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم يقول الشيخ حافظ في السؤال الثاني والستون السؤال الحادي والستون بعد المئة قال ما ضد الايمان اللي هو ايه هو ذكر الايمان خلاص كده يبقى لابد بد ان يذكر لك انتفاء ليه الموانع قال ضد الايمان الكفر ضد الايمان هو الايه والكفر ذلك هنا سؤال سألت الواحد من التكفيرين الكفر ولا بد ان يحكم عليهم بالكفر ولا بد انهم كذا وهم كفروا قلت له ممكن استاذنا في سؤال قال لي قلت له ما الفرق بين الكفر والتكفير ما الفارق بين الكفر والتكفير وهل هناك تلازم بينهما ما هو لو كان الاثنين واحد يبقى في تلازم بينهم فما الفارق بينهم طبعا هو ما استطاع الجواب لانهم سفهاء الاحلام جهله لذلك هناك فرق بينهم ولا تلازم بينهم الكفر بخلاف التكفير الكفر هو الفعل الموجب التكفير هو الحكم على من فعل الفعل الموجب فهل كل من قام بالكفر قام التكفير به عمرو مستغرب صح يعني ايه الكفر هو الفعل الموجب يعني مثلا بتقول ايه من من قال القران مخلوق فهو كيف الكفر هو القول بان القران مخلوق واحد قال القران مخلوق هنا بقى هيجي قضيه التكفير هو قام بالكفر اللي هو القول هل يقوم الكفر به انه كافر الجواب لا لا يستلزم بقى تيجي بقى قضيه ثانيه لا ليس كل من قام بالكفر قام التكفير به قاعدة في غاية الأهمية فهمت؟ لو لم تفهم هذه القاعدة هيحدث عندك تلازم بينهم إن من قال الكفر يقوم التكفير به ولا خلاص كافر لا يجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق لا افهم مفهوم؟ ليس كل من قام بالكفر قام التكفير به لأنه قد يكون هناك إيه؟ موانع شوفت تاني في موانع قد يكون جاهلا لا يدري صحيح الكلام قد يكون متاولا تأويلا يعذر به فهمت الكلام قد يكون لا يدري قد يكون مخطئا اللهم أنت عبدي وأنا ربك القولة دي ايه هل قامت تكفيره به قال النبي كفر لا قال اخطا يبقى في مانعه من شدة الفرح قال ابن حزم في الفصل والاهواء والملل والنحل وقال الكلام ده برضه في المحلى. كان بيرد على التكفيريين على الذين يكفرون دائما هكذا يقول ايه يرد على الخوارج قال واجمع المسلمون على انه اذا قام امام يصلي امام بيصلي ابن القيم ابن حزم في المساله دي فعلا اوقع جماع الخوارج والتكفيرين فحرق فعلا واجمع المسلمون أن انه اذا قام امام يصلي بالناس فقدم واخر في آية فقدمها تستحق تأخيرها أو أخرها تستحق تقديمها مفهوم هذا؟ يعني ماذا ايه قرأ أول الآية رقم واحد قرأها رقم خمسة والآية رقم خمسة قرأها رقم واحد قال إذا فعلها ناسيا أجمع المسلمون على أنه لا شيء عليه وإذا فعلها عامدا متعمدا أجمع المسلمين على كفر معايا هل كل من فعل طيب دي من فعلها يقدم آية على آية أنا هجعل مثلا الله لا إله الله وحليك يوم قبل ألف لام مين خلاص كده هقولها بعد كده أولي ألف لام مين يعني موصل بها واصل بها مفهوم هذا الكلام حكم الفعل ده إيه حكم الفعل ده نفسه الفعل الفعل فهمت الكلام؟ طيب هل كل من فعلها يقوم التكفير به؟ لا، ما هو لو كان ناسين خلاص ده ما فيش خالص. كأنه لم يكن. وضح الكلام هذا؟ وليس عليكم جناح فيما؟ ولكن ما؟ تعمد. تفرق بين الخطأ والتعمل؟ العمد. فهم؟ ومن فعلها متعمدا مع العلم بها أجمع المسلمون على حكمها بالكفر. فهم؟ يبقى لما تيجي تقول لهم الكلام ده يبقى في موانع ولا لا؟ يبقى في موانع ممكن يقولها مكره في مانعه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يبقى الكراه من الموانع النسيان من الموانع الخطأ من الموانع الجهل من الموانع التأويل السائع الذي يعذر به من الموانع انت عارف لو منفج التأويل ده؟ ها كان العلماء أجمع على كفر الأشاعر كان ما يحصلش بينهم خلاف في كفر المعتزله لأن المعتزلة على قولين الأهل العلم والأشاعر على قولين الأهل العلم كما ذكر الإمام السي جي زي الأندلسي في كتاب الحرف والصوت فهمت المساله كده وابن ابن تيمية في بحث طويل في مسألة الفرق يبقى هل كل من قام بالكفر قام التكفير به؟ الجوابه؟ الجوابه لا، ده في تفصيل، وايه اللي هتجعل بينهم إيه؟ تجعل بينهم تلازم. يعني انا واحد جالي بيقول القران مخلوق طبعا ما فيش حاجه يعني. قلت له انت عارف يعني ايه القران؟ مخلوق؟ قال لي لا. قلت له ما بتقول كده ليه؟ قال لا انا سمعت ناس بتقول كده. فما اعرفش هما بيقولوا ما سمعتهم بيقولوا راجل دكتور بيقول القران مخلوق ومش عارف ايه وكلام قلت له انت فاهم يعني ايه مخلوق ما اعرفش يعني ايه قران مخلوق قلت له اصل لو كان القران مخلوق والقران صفه من صفات الله يبقى في صفه من صفات الله مخلوقه مخلوق والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فاذا كان الصفات مخلوق يبقى هو بقى فاهم انت هتروح فيه ده انت رايح في حتة ثانيه خالص. فهمت الكلام؟ قال لا لا لا اعوذ بالله. انا ازاي الكلام ده؟ مالهم بيقولوا له كده؟ انت مش ضابط اللي بيقولوا؟ انت ضابط فين؟ الكلام ده صفة من صفات الله عز وجل ولا؟ قال لي اه صفه طبعا ده, صفة ده ربنا بيتكلم. قلت كويس جدا لو قلت انه صفة من صفاته مخلوق يبقى هو يكون ايه؟ ما هو الكلام في الصفات فار على الكلام في الذات دي قاعده ذكرها ابن تيميه في الدموريه خلاص كده يبقى هو ايه آه. عشان كده ابن مبارك قال ايه قال اراده الجهميه ليس في السماء اله مش حاجه اسمها اصلا فهمت الكلام كده يبقى ده الفارق بين ايه بين الكفر والتكفير ولا يقوم بالكفر ايه تكفير ولا يستلزم من قام بالكفر ان يقوم التكفير به لان في موانع فهمت الكلام اه عائشه رضي الله عنها في صحيح الامام مسلم قصة طويلة اللي حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكانت نائمه وظن النبي انها نائمه وما كانت غير وكانت غير ذلك كانت صاحيه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي من عادته أن اذا دخل على اناس يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ الناء سلام عليكم والناس نايمه جوه افهم الناس نايمه ايه يا اللي هنا ايه لا مش فدخل النبي عليه الصلاه والسلام رويدا رويدا ثم خلع عن دا عائشه اللي بتحكي هي شايفاها من تحت اللعاب مفهوم اه يا صوت فدخل فخلعنا عليه رويدا رويدا عشان ما تصحاش عشان ما تصحاش تعلم. تعلم مش تخش على زوجتك اومي وهي نايمه وتعبانه طول النهار اومي مش عارف ايه ويضربها بايديه ورجليه اومي حضريلي مش عارف والله تاخد اجر دخلت بتاع تروح مسخلك حاجه ومجهز وكل وشرب خلاص لكن هي نايمه وتعبانه طول النهار مع الاولاد والبيت ومشه. كل محسنا. هو ايه الفرق لما نتعلم في المسجد الاحسان ومن رحش نعمل في البيت ولا ولا برا المسجد. فهمت؟ ما هنعمل زي العلمانين يقول لك الدين ده في المسجد؟ لا ده الدين ده منعك حياة. النبي عليه عسلام راح داخل فخلع بص بص بتقول ايه خلع ان عليه رويدا, رويدا رويدا ثم دخل في لحافي رويدا رويدا يعني حتى اللي شاله كده بالراحة ها وجي جمبها كده بالراحة برضه مش عسرين خش مش عارف ايه. بروحي شوية كده عشان اعرف انام لا كن رفيقا كن رفيقا مع زوجتك كن رفيقا هذه الزوجة شريكة حياتك ام اولادك تعرف عنك ما لم يعرفه الناس فكن رفيقا بها كن محبا لها فقالت ثم قام خلاص هو في اللحاف ثم قام رويدا رويدا ثم أخذنا عليه رويدا ملبسهمش. فاخذنا عليه رويدا رويدا قالت فتبعته فظننت انه ذاهب الى بعض ازواجي برضو برضه ايه النساء برضه مفهوم عائشه كما يقول الحاكم بلغت ربع العلم ربع الشريعه ربع الشريعه بلغته عائشه كما يقول الامام الحاكم وذكره عنه الذهبي في ترجمتها لكن برضه ايه النساء فقالت فخرجت خلفه قالت ثم ذهب رايته يذهب الى البقيع راح فين الى البقيع فرفع يديه خد بالك ده الحديده فيه فوائد مع معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالنعل فين في المقابر اهم وأخذنا عليه فهم ثم رفع يديه يدعو قالت فاقبل خلاص بقى هيرجع قالت فاقبلت قلت باروح البيت فهرول فهرولت فاسرع فاسرع حتى دخلته في لحاف حديث صحيح مسلم هل دخلته في إيه؟ في لحاف وجعلت من شده صدري يعني واحد بيجري هيخش تحت الحافه يعمل ايه مفهوم وطبعا اللحاف هيفضل يطلع وينزل مفهوم الكلام فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما دخل بص برضه بيقول له إيه ايه يا رابيه حشية رابية عند العرب يعني تبتشتكي من صدرك عارف انت الربو ما هو الربو جاء من ايه من اخذ النفس من الصدر ديه النفس من الصدر الصد الحشية رابية يعني هناك شيء في صدرك هو النبي عليه السلام ايه برضه شوف ال ال ال الحب برضه بيسألها ايه انت فيك حاجة مش تفضل تنهج وتفضل تقح وتفضل هتموت خلاص مفهوم مالك ايه في الاقضاء حس خلي عني الحس يعني مفهوم؟ قال أحش رابيه رابية قالت لا يا رسول الله قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير يا إما تقولي يا إما الوحي هين فقالت إيه بقى أو كل ما نخفيه يعلمه الله قال رسول الله نعم كلمة قال رسول الله دي عند النساء فهم؟ أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله قال النبي نعم قالت يا رسول الله اني ظننت أنك ذاهب إلى بعض نسائك قالت عائشة فلهزني في صدري يعني إيه؟ ضربة كده في صدرها لهزها لهزة أوجعتني ثم سقلها باقي أن جبريل قد نزل وانه ما كان يدخل عليك وقد وضعت عنك, عنك سيابك. ما فهم فامراني ان الله يامرك ان تستغفر الأهل البقيه الشاهد او كل ما يخفيه الناس يعلمه الله طيب <تصفيق> معنى ذلك ان الله يعلم الظواهر ولا يعلم البواطن صح كذا الكلام طيب النبي صلى الله عليه الصلاه و السلام عمل معها ايه قال لها قال نعم كل ما يخفيه الناس يعلمه الله فهمت يبقى كان في مانع عدم عدم العلم وانا بذكر لك الصحابه عشان تقف فهمت الكلام كده جماعه التكفيرين بقى اما تيجي تسكلهم الحديث ده يقول لك او كل ما يخفيه الناس يعلمه يعلمه الله نعم ده من كلام عائشه عشان ايه يشيل يشيل الكلام اصلا يقول لك نعم ده من كلام مين عائشة طب لو سلمنا انه من كلام عائشة يبقى ده تناقض او كل ما يخفيه الناس يعلمه الله نعم ايه ده حتى السياق ايه مش ماشي يعني كل ما يخفيه الناس يعلمه يعلمه الله نعم قال لك ده من كلام مين قال لك من كلام عائشة دي بتصدق ايه بتصدق قلمها. لو بتصدق قلمها كان سائلة لي من الأصل. وقلت أمو حديث جبريل. حديث جبريل أصل. إنما كان سائل ليعلمه. إنما هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمرضينكم. ذلك أنا قلت لك. رواية نعم دي قال رسول الله نعم. مش في مسلم. دي فين دي عند النساء. هو يجيب لك رواية مسلم. فهمت الكلام كده؟ ليس كل من قام بالكفر قام الكفر كما التكفيره لان في موانع فهمت الكلام قال وهو اصل له شعب اي الكفر هذا اصل له ايه له شعب كما ان الايمان اصل له له شعب يعني شعب اعمال وهذه الاعمال قد تكون كفر اصغر وقد تكون كفرا أكبر كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أمتهم بما كفر فأطلق ذكر هنا الكفر مع أنه كفر إيه كفر دون كفر يعني كانت كبيرة قال وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعان المستلزم للإنقياد بالطع فالكفر أصله الجحود والعناد هذا أصله لكن ليس حصرا فيه هذا إيه أصله لكن ليس حصرا في الجحود لا لأن الكفر عندنا كما أنك تقول بأن الايمان قول ها وعمل والقول قولان قول القلب وعمل القلب والعمل عملان عمل اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب صحيح كذا كما أنك تقول هذا ايضا في الكفر الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل ولقد قالوا كلمة الكفر و وكفر الواو دي للمغايرة ان في فرق بين الكفر و... والتكفير في الكلام هذا ولقد قالوا إذا في كفر بالإيه بالقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمة وعلوة بي في كفر بالإيه بالاعتقاد الجحود مفهوم فهم الكلام في بالأفعال ينظر للضريح مش عارف إيه يعمل للضريح يسجد للضريح هذا بالفعل ولا لا هذا بالفعل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 يعني معاصي وإيمان معاصي وإيمان لأن لو كانت كلمة ابن القيم تجتمع في قلب العبد كفر وإيمان أي الكفر الأكبر لكان لم يبقى معه إيمان فلما يقول كفر وإيمان تعلم أنه الكفر الذي دون كفر فممكن يصلي صحيح هذا كلام ومع ذلك يذهب في النياح ممكن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل كل هذه الأمور ومع ذلك يأكل مثلاً الربا يفعل كبيرة من الكبائر إذا اجتمع معه ايه كفر و وإيمان أي شعب هذه الكفر وشعب الإيمان لذلك الإيمان يزيد الإيمان يزيد وينقص يزيد بفعل إيه هذه الطاعات وينقص بفعل هذه هذه المعاصي فلا يستلزم من وجود شعبة من شعب الكفر نفي الإيمان من القلب ولا يستلزم من وجود شعبة من شعب الإيمان إثبات الإيمان المطلق للعبد كلام موزون لا يستلزم من وجود شعبة من شعب الكفر إن الإيمان زال بالكلية لا وإلا هتكون مع الخوارج إنه فعل معصية يبقى خلاص لا تبقي معها إيمان فعل كبيرة لا يبكي معها إيمان يكون كافرا ذهبت للخوارج ومن هنا من يكفرون الحاكم بإطلاق يذهبون مع الخوارج لأن الحكم غير ما أنزل الله هنا إيه كفر دون كفر كما قال عبد الله بن عباس فكون أنك تكفر وتس... ده فضلا عن إيه ده حتى لو قلنا بأنه الحكم غير ما الله كفر أكبر لو سلمنا ها ولا نسلم هل يقوم بالكفر التكفير شفتي برضو واضح كده المساله يبقى من قال بان الحكم غير ما انزل الله هذا كفر اكبر فيصير كافرا ده انت ذهبت الى الغلو الطاغي الغلو الاول انك جعلت المعصيه هنا التي هي كفر دون كفر كما قال ابن عباس جعلتها كفرا اكبر اثنين انه جعلت من قام بالكفر يقوم به التكفير افهم الكلام لذلك صاروا غلات, غلات الخوارج فهمت كده يبقى فهمت ايه مغزاها لماذا سمي هؤلاء من الخوارج مفهوم لكل الامرين تكفيرهم بالكبيرة خروجهم على الحاكم عدلا كان ام جائرة من وجد فيه واحدة من كلا الاثنين صار من يقولك لك احنا بنكفرش بالكبير انا ما بقولش شرب الخمر كبير ما بقولش شرب الخمر كفر ما بقولش الربا كفر ما بقولش انتوا بتتهمونا, بتتهمونا بظلم طب بتقول حكم غير مانزل الله ايه كفر اكبر وهو يستلزم افهم هل يستلزم حتى يكون من الخوارج ان يقول كل كبيرة كفر اكبر لا ده بمعصية واحدة فقط بمعصية واحدة فقط فهمت الكلام قال هنا فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك هنا في غلط ده في الموطن ده غلط لكن الشيخ يصلحه بعدين الشيخ هنا قسم قسم الكفر الى اعتقادي وعمل. فهمت الكلام؟ لكن الكفر الاعتقادي هنا بيقول هو الأكبر والعمل هو عيد كلام تاني عيد كلام تاني. بيقولي عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الايمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي. هو الكفر ليه؟ المنافي لقول القلب وعمل يبقى. بيقول هنا بالكفر الأكبر ده فين في القلب صحيح كده الكلام فما كذا برضو غير صحيح لأن ربنا بيقول لك قد قالوا يبقى هنا بالقول صحيح ولا لا فهم هذا افهم هذا الكلام ثم قال ايه وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه والكفر العمل لا هناك بالعمل قد يكون كفرا أكبر صحيح هذا الكلام كأن يسجد ضريح كان ينظر لضريح كان يسبح لضريح يتقرب الى الضريح هو دا عمل ولا اعتقاد ولا قول دا عمل بالجوارح حكمه كفرا اكبر فهمت المساله كذا للاسف كثير من الناس اخذ جزءا من كلام ابن القيم في كتاب حكم تارك الصلاه مفهوم وظن أن ابن القيم يقول بأن الكفر الذي هو الكفران أكبر وأصغر الكفر الأكبر في الاعتقاد فقط والكفر الأصغر الذي هو في العمل وهذا غلط وأنا مستعد في محاضرة أرد على كل من يقول بأن ابن القيم قال ذلك من كلام ابن القيم نفسه والفضل لله وحده من كلام ابن القيم نفسه وفي الكتاب نفسه وفي كتب تانية غيره زي مدارج الساليكين دي وفهمها وليس للعلم كبير. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول هذا ويظن ابن القيم يعتقد هذا وهذا غلط. يقول من بأن ابن القيم يقول بأن الكفر الأكبر هو في الاعتقاد والكفر العملي هو في الأصغر هذا غير صحيح. هذا غير صحيح مع ان الشيخ الألباني في مواطن أخرى يبين ان من الأعمال ما هي ايه؟ كفر أكبر لكن نسبة دي لابن القيم غلط فهمت الشيخ هنا مفهوم في هذا في هذا المقطع من الكلام لا هذا خطأ مفهوم؟ يبقى لازم تعلق عليها ان هذا إيه؟ هذا الموطن غلط لكن الشيخ هاي كلام يبين الكلام اللي ذكرته لك انا مفهوم هذا قال السؤال الثاني والستون بعد المئة بين كيفية منافات الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل ما أجملته في وأجملته في إزالته إياه قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام وعمل القلب هو النيل والإخلاص وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب عمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالإيه؟ بالكلية وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقيه يعني زال الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والأخر وهو بيصلي وبيزكي وبيحج ويعتمر هل ينفعه شيء؟ هذا يكون من المنافقين من الفقر اعتقادي واذا زال تصديق القلب لم تنفع البقيه فان تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة هو كلمه شرط في انعقادها علميا اصوليا غير صحيح. اصوليا غير صحيح لأن الشرط يكون خارجا عن ماهيه الشيء خارج عن ماهيه يعني الوضوء سميه شرط خارج عن الصلاه ولا داخل الصلاه خارج عن الصلاة فالشرط يكون خارج عن المهية الركني بيكون داخل داخل في المهية وهذا قول قلب مفهوم هذا الكلام وهذا عمل قلب داخل في ايه ده, ده هو من المهية لكن ممكن نعتذر للشيخ كما قال الشنقيطي في شرحه على مراقل الصعود ده مت متن ابيات شعر في اصول المالكية اصول فقه المالكية فبيقول ايه قد يقول عالماً شرطا ما وهو يريده ركنا فممكن يعتذر بهذا مفهوم هذا شيخ النماز مثلا ممكن يقول لك العمل شرط وبعض يقول لك العمل ركن. مفهوم لكن انت لما بتجي تتكلم وتبين لا اصوليا اصوليا هذا غير صحيح كلمة شرط غير صحيح لكن هي ايه ركن، لانه قال شرطي معنى شرطي بقى احنا بنتحكم للاصول يبقى لازم نبين انها في الاصول لأ الكلام هنا غير صحيح وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته او بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وانزال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجموعون على إيه زوال الإيمان زوال الإيمان كله بزوالهم يعني عمل القلب زال حب الله وحب زال الحب اللعز وجل زال التوكل زال الخوف زال الرجاء زال هذا من قلبه ما وإذا زال هذا من قلبه الجوارح هتطبق حاجة فهمت؟ قال وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب التصديق ده لا ينفع لا يصح ما هو الكفار مصدقون مفهوم لكنهم ليس عندهم عمل قلب ولا عندهم انقياد لا في الباطن ولا في الظاهر ما هو فرعون يفهم إبليس نفسه يعرف إبليس نفسه يعرف إبليس يعرف أيه من بلوم الآخر ما هو مصدق بأن فيهم آخر صحيح هذا الكلام قال إيه وأنه لا, ينتفع ينفع لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبناءهم بل ويقرون به سرا وجهرا تذكرون التفسير صحيح وإذا خلى بعضهم إلى إلى بعض قال قال تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم افلا تعقلون انت ازاي تقول لهم ان محمد مكتوب عندنا في الطورة عشان يجي يقول لكم أنت أقررتم بأنفسكم فلماذا لا تؤمنون إزاي تقولوا الكلام ده مفهوم قال ولكن ليس بكذل ولكن لا نتبع ولا نؤمن به ثم سيذكر هنا كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة قال علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام كفر الجهل وتكذيب، وكفر الجحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق ما هو كفر العناد والاستكبار ده هفهم ما هذا ينقسم هذا منقسم للقلب ومنقسم لي للجوارح ثم قال ما هو كفر الجهل والتكذيب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبله من الامم الذين قال الله تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون قالوا وأعرض عن الجاهلين ويوم نحشر من كل أمة فوجة مما يكذب بآياتنا إلى آخرة بهذا كفر الإن؟ كفر التكذيب هذا يكذب به أصلا طب لو كذب به وهو صادق أنه رسول يكون مؤمنا لا. ثم قال ما هو كفر الجحود لما قالوا اتجهدوا بها قال هو ما كان بكتمان الحق وعدم انقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا كفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كفر فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال تعالى وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم وهم يعلمون بهذا كفر الايه هذا الجحود ثم قال ما هو كفر العناد والاستكبار قال هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الاقرار مع الاقرار به واضح الكلام ومن هنا لما اجمع الصحابه خمس اجماعات عن الصحابه على كفر تارك الصلاه مع أنه مقر مع أنه مقر بها مفهوم هذا وهذا جاء في الصلاه قال الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وهو لم يمكنه جحود امر الله بالسجود ولا انكار ما كانش كفره انكار مفهوم هذا وانما استكبر عن ايه أبى واستكبر عن الأمر وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الأمر به وعدله وقال أسجد لمن خلقت تطينا وقال لم أكل أزد لبشر خلقتهم يوم صلصال من حماء مسنون وقال أنا خير منه خلقته من خلقتني من نار من طين ابن تيمية لي رسالة في المسألة خلقتني من نار وخلقتهم من طين دي. بيرد على إبليس فبيقول ظن إبليس أن مادة النار أفضل من مادة الطين وبدأ بقى يتكلم معه يرد عليه في المسألة دي. قال ما هو كفر النفاق قال هو ما كان النفاق اسمان نفاق اعتقادي ونفاق عملي النفاق العملي من الكفر دون كفر معصية مفهوم هذا الكلام والنفاق الاعتقادي هو ما كان مخرجا للعبد من المله مثلا كنسلة الله بن دبي بن سلول. ثم قال ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ اسمع بقى. قال هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان مع بقاء اسم الإيمان لأنه قال سنتم من أمتي من أمتي هم بهما كفر يبقى ناسبهم إلى امتي قال لا ترجعوا بعد كفاره يضرب بعضكم لقوا بعض وقال السباب المسلم في السوق وقتاله كفر ف صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا انه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قوله وان طائفتان من إيه؟ من المؤمنين قتتلوا اذا التقى المسلمان بسيفيهما سموهم مسلمين في الحديث وسموهم مؤمنين في الايه لذلك قال طبعا الكلام ده كله كلام ابن القيم اصلا في مدارج السالكين كل الكلام ده في مدارج السالكين ابن القيم اللهم اجعلنا في الاسلام قال ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله تعالى لهم الله يقولون ان ولم ينفع عنهم الله وقال تعالى الله يقولون من الله له من الله فسمى ان الله يقولون المقتول في يقولون ان الله يقولون له الله يقولون ولم الله عنه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا النفي هنا نفي مطلق الإيمان أم المطلق؟ مطلق الإيمان؟ يعني أصل الإيمان الإيمان المطلق مفهوم هذا الكلام؟ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده، وزاد ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية ولا ينتهي بنهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم، الحديث ومع حديث أبي ذر فهما ايضا قال ما من عبد قال لا إله الا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة افهمها بقى الاحاديث دي على ما ذكرت لك ما لابد إيه؟ نثبت شروط وانتفاء وانتفاء موانع وإن زنى وإن سرق قال وإن زن وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر فهذا يدل على أنه لم ينفع نزان والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله لو دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي فلندخل الجنة إلا شوف بقى الخوارج عملوا إيه إذن مين في الناج السنة فالخوارج أخذوا نصوص الوعيد فكفروا بها المسلمين والمرجئ أخذ نصوص الوعد فلم يقعوا فوقعوا فيما وقع فيه الخوارج من الغلو في فهم النصوص من قال لا إله لو دخل الجنة حتى ولو عمل اللي يعمله مفهوم؟ الخوالج النصوص دي ومسكوا في الايه لا يزن حين يزن وهو مؤمن أقل لك ده نفع عنه مطلق الإيمان بكافر فهمت؟ قال فلندخل الجنة إلا نفس المؤمنة وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها مع استحلاله إيه؟ إياه لان الاستحلال قسمان استحلال عقدي واستحلال عملي الاستحلال العقدي هو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. يقول لك الربا إيه المشكلة أنا حلال مفاش أي حاجة يعني. حرام ليه يعني طيب قال لك ده الربا ده حلال إيه المشكله المشكلة إيه فيها ده حلال هل كل من قام بالكفر يقوم بالكفر بيه؟ وانما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله اياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وان لم يفعلها والله سبحانه وتعالى واعلم قال إذا قيل لنا هل السجود للصنم اسمع بقى والاستهانه بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالايه بالعملي شفت الكلام قال ايه هنا بقى؟ هو بيقول ايه بيقول إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول عليه السلام والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر؟ لأنه بالجوارح يسمى فلما كان مخرجا من الدين؟ وقد عرفتم الكفر الأصغر بالإيه؟ بالعمل قال له انت, أنت حصرت قبل كده هو بيسأل نفسه يقول إن حد يقول إن أنا حصرت العمل قبل كده في الكفر الاصغر في العمل طب لو جاء استهانة الاستهانة بمصحف سب النبي عليه الصلاة ما يقول بالجوارح خلاص كده قال اعلم أن هذه الأربعة وما شكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك الكلام ده كلام غلط ومستعد اجيب لك كلام ثانيه في الرد على المساله دي بالذات في كتاب الايمان في مجموعة الفتيات هنا عمل ايه رد امر الكفر العملي الى امر الاعتقاد طب ايه الصمرة يعني الصمرة؟ ان لو واحد مثلا سب الرسول أهل السنة يقول لك إيه؟ طبعا الكلام هنا غلط مفهوم؟ ابن ثمي قال, قال لك ده لوحده العمل ده ده كفر بذاتي ده مستقل كفر مستقل لو قلت ده رجع للقلب يبقى لازم تسأله الأول أنت لما سبيت الرسول أنت كنت مستحلة اصلا بقلبك ولا لأ؟ لو قال مش مستحلة بقلبي هتقول إيه؟ لو قلت كفر أكبر برضو يبقى أنت كده كفرت بالعمل مجرد. ما هو اما تقول كفر أكبر اما تقول ليس بكفر أكبر خلاص هو هنا الشيخ رد المسألة اسم اقرأ الاسم على الكلام تاني بيقولي الأعمال دي ومع على شكلتها ليس هي من الكفر العملي ليس من الكفر العملي إلا من جهة كونها وقع بعمل الجوارح. فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع الا مع ذهاب ايه عمل القلب. عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فهي وان كانت عمليه في الظاهر فانها مستلزمه للكفر الاعتقاد. يبقى ردها برده للاعتقاد يبقى غلط هذا كلام خطا لإن يلزم من ده ان لو واحد مثلا سب النبي عليه الصلاه والسلام او عمل كفرا ظاهرا يبقى لازم هنا ايه بتساله هو انت قلبك مستحلل ده ما هو ردها برضو الايه للاعتقادي خلاص كده لو قال اه ترجع لامر الاعتقادي مفهوم معنى ذلك ان العمل ده بذاته ليس مكفرا لانه قلب نفسه ليس من كفر عمله والكلام ده كلام غير صحيح الكلام ده غير صحيح مفهوم؟ طيب الفعل ده او القول ده اللي هو كفر اكبر ده ده بذاته حكم حكم ايه قال ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وكفروا بعد اسلامهم بمجرد إيه؟ مردش المساله الاعتقاد انما ردها للقول فهم الكلام كده فالكلام ده غير صحيح الكلام ده هيرجعنا لأمر المرجئة لأمر الإرجاء أنا بقولش الشيخ من الإرجاء عشان ما حدش فهمني غلط مفهوم؟ أنا بقول القول ده غلط هذا القول ايه قول هذا خطأ غير صحيح مفهوم هذا الكلام؟ وهذا قد يرد على كثير من أهل العلم تلبيس قد يرد عليه تأويل مفهوم؟ وده هيجي لنا في التوحيد الذين أمانوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم حديث عبد الله بن مسعود هيجي لنا. أن الصحابة استشكل عليهم الآية. صحيح ولا لا؟ هات يا ابن كتاب ابن القيم الصواعق المرسل. انت قفلت خلاص هالروح. أو ايوه مختصر الصواعق. معلش أذكر لك بس إيه. بص ابن القايم بيقولين. كان بيرد على. اهل البدع قال الرد السابع والثلاثون. أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص. فيريدون إشكالاتهم على النبي عليه الصلاة. يبقى إذا كان الصحابة قد يقع منهم في في إشكال فما دونهم. فهمت بقى الباب. ويجيب بقى حديث عبدالله بن سعود. اللي هو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وقصته. فاهم كده. قال هنائم ولم تكن هذه فإنها مستلزمه للكفر الاعتقادي بد ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد يبقى هيرد هنا المسألة الكفر العناد وهل حمل المنافقين في غزو التبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكافروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب طيب خذ ذلك انما كنا ايه نخوض ونلعب صحيح هذا قال قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد قد كفرتم بمجرد ايه ان قالوا وضحت المساله هذه قال ونحن لم نعرف الكفر الاصغر بالعملي مطلقا بل بالعمل المحض الذي لا يستلزم لاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق كل هذا ينقسم إلى, إيه؟ إلى قسمين ظلم أكبر والكثيرون منهم الظالمون وظلم دون ظلم رب ظلم. إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يفر الزنوب إلا أنت فقد تظلم غيرك جارك تظلمه فتقع في كبيرة ولا لا؟ تقع في كبير، لكن ليس هذا الظلم الأكبر الفسوق قسمان فسق دون فسق وفسق أكبر عن إبليس قال إيه؟ ففاسق عن أمير ربه هذا الكفر الأكبر مفهوم؟ وقد يطلق المعصية سباب المسلم فسوق هذا فسق أصغر مفهوم ماذا؟ وكذا النفاق على ما ذكرنا منه هو أكبر اللي هو الاعتقادي ومنه هو أصغر الذي هو الإيه؟ الذي هو العملي ونقف عند السؤال رقم اربعة وسبعين بعد المئة مية اربعة وسبعين. فهمت كده الكلام? جزاكم الله خيرا ويوم الجمعة المقبل ان شاء الله خطبة الجمعة في مسجد بهتيم وبعد الخطبة ان شاء الله في دورة هذه الدورة انجلاسة. فيها تاصيليه في اصول الفقه ودراسة أيضا فقهية وفيها دراسة في مصطلح الحديث عن مسألة مطلق حرمة مطلق الصبغ بالسواد هل الصبغ بالسواد حرام على الاطلاق أم لا وذكاء سنذكر إن شاء الله أدلة ال من قال بهذا ومن قال بذلك والصحابة ماذا كانوا يفعلون النبي عليه الصلاه والسلام بما امر طيب حديث سيئ حديث عبد الله بن عباس سياتي اقوام لا يريحون رائحه الجنة يصبغون بالسواد كحواصل الحمام ايه معناه حفظوا وهل الصحابه كانوا يفعلون هذا او لا يفعلونه وايه اصول الفقه اللي فيها واصول الحديث اللي فيها سنتكلم كلام يعني ايه فيه دسام بعض الشيء، أفهم؟ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يعيننا.